يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا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 فَيَسْبِحُونَ عَلٰى مَا أَسَرُّوْا فِىٓ أَنْ خُسِنَ النَّادِمِ ويَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْنُوْ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَهٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعْصِيُوْنَ حبيقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتدي من عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يحيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله, فإن حزب الله هم الغالبون يا لا تتخذوا لَهَا تَخْذُو الَّذِينَ تَخْذُوا دِينَكُمْ هُزْوَ وَلَعِذًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْقُوَّةَ رَأُولِيَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن